وَقد كَفَروا بِمَاأَجَاءكُمْ مِنَ الحَبّ وَخْرجونَ الرَّسُ لَ وَإياكُمْ أَن تُؤمِنوا بالِاللاجِ رَِّكُمْ إِن كُنتُم إنِ كُتُم خَرَجتُم جِهادَ فيِي سَبل وَبَتِ سِرُّون إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وتؤ الىيكم ايديهم ويبسطو الييكم ايديهم والسانتهم بالسوء ود لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يَوْومَ الْ القَامَةِ يَفْصلِلُ بَنكُمْ وَلَّهُ بِمَا تَعمللونَ بَصير قَد كََت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةُم فِي إبَرَهِيمَ وََّذِ نَمَعَهُ إِذ قَاُ لِقَوْمِهِم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 حََّ تُؤ مُِ بالِاللاجِ وَحدهُ إِلَّا قَوْلَ إبْرغِيم إَِّا قَوْلَ إبَرغِيمَ لِأَبِيهِ لَ أَْتَفًِاَّ لَ وَمَا أَمْ لك مِنَ اللِ مِن شَيم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 والله قدير والله وفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنْتَحِلُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ اِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن لك بعِصَ مِكَوافِرِ وَسْألُ مَا أَ فَقُتُم وَسأَل مَا أَفَقُ ذَلِكُم حكم اللهَّ يحكُم بَيينَكُم قلهَّهُ عَمٌ حَكم وإن فاتكم شيء مِنْ أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين. ن يأَه النَّبي إذ جكَمُؤنَاتُ يبِعَكَ على أَ يُشركَ بِالل شَيئ وَلَا يسق وَلَا يسقَ وَل يزنينَ ولا يقتلن بُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُ فَبَايِعُهُ وَاسْتَوْفِرْ لَهُ تَتَوَلى وَلَوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ